بنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في خدورهم حاجة مما أتو ويؤذون على فسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَيُّفَشُّ حَنِيفٌ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا غفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل الفي قلوبنا غللا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصر أنكم والله يشد إنهم لكاذبون لئن نخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأجبار ثم لا ينصرون ثم شد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديدا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبان ذا قوَّبَ لَأَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذَا قَالَ لِلإِنسَانِ كَفَرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَقَالَ فُلَانًا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي لخالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والشنظ النفس ما قدمت لغدى